إِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَعَرَّكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلْيُخْزِ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ 111. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 112. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء 113. والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل لله للرسول وذل القربى واليتامى والمساكين السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فَهُوَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا يُؤَنصِرُونَ اللَّهَ رَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ من قَبْلَهُمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وسي ولو كان بخصاصا ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اوفذ لنا والاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل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 وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ كَمَا لا وَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَمَا قَادِرُونَ لَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ كَمَا وَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَمَا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 111. وخاف الله رب العالمين 112. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين 113. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد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 117. ونصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 118. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحيم هو الله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 119. في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم